Hassan Hassan Hassan Hassan Hassan سكت سكت سكت سكت اللهم سكت اللهم على ناحت على المسوم <سؤال> ليلى ناحت ناحت على المسوم ليلى ناحت حنته نادته الدر يا خلى كل هوا لا شهرام صاد حسين فالماضي بفادي وعظم عليا يا ناعي على, على يا حسين تطق عليا يا يلا وين لا تحسبوا للرفاه في طوسه ما هلا, هلا لا تحسبوا ولا اله الا بعد ما رحت وتعاه كل هم عليا هم نوحك وعظم عليا لونعه